يا بلد الحرام أمامك حبكة النجوى هلام وعندك لا يصح لي الكلام لأنك قبلة الدنيا وإني أجلك والجليل له احترام وإنك آمن والكون خوف فماذا أنت يا بلد الحرام على جنباتك الإسلام قامت دعائمه وعزبك السلام ووجهك بهجة ورؤاك نصر وفي جنبيك زمزم والمقام وصوتك روعة تتلى وذكر على ترسيله سجع الحمام إليك من البياض اتت الوف أقاموا في ربوعك واستقاموا ونهر الخير حيث جت يجري لهذا حوله كثر الزحام يلام بحبهم قوم أحبوا ولكن بحبك لا نلاموا إذا لم تبق في الأذهان رمزا نعظمه على الدنيا السلام